أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الرحيم لتنذر قوما ما أنذر فهم لقد حط القول على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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون لي لدخول الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.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 يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم مهلكنا قبلهم من القرون أنهم ملئه يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض سبحان الذي خَلَقَ الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومن لَا لا يعلمون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 نَشَأَ نُضْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا أُقِيلَ لَهُمُ الْمُتَّقُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون.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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم, فإذا هم جميع لدينا محطون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن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 ما يدعون سلام قولاً من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ İnnehu l-kum adıbbu mubin, ve anıabduni, haza ciratu müstakim. Ve l-quad a zllmikum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 وتكلمنا أيديهم وتشهد بِمَا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 أرهم نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبغله إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا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 سَنُؤَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ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 وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن لَهُ كُنْ فَيَكُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ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 وإليه ترجعون